Allah är från Shaitan, den والعزل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكر Korud. Inna Allah är munen så ni väntar i de och Yggtom, låg, låt om, O att du alltman har återgett dig och إن الله يعلم ما تفعلون <تصفيق> وأوفوا بعهد إِنَّ قَوْمَ ظَمْأٍ لَّغَوِيٌّ بَعْدُ قَوْتٍ أَن كُنْتُمْ تَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّنَ إِنَّمَا يَعْبُدُ كُمُ Åh, <try> وَلَن تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتَ ولا تتخلوا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَجُوقُ السُّوءَ بِمَا صَهَتُمُ man Håll i وَلَنَنَجِزَنَّهُمْ نَجْمًا أَوْ هَزْلًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فإذا قرأت القرآن قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليوفى He Inna ma yftar il kavba, ladin da yäminun وَقَلْبُهُ مُقْطُمٌ إِنَّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَشْرَحٌ بِالْكُفْفِ صَدْرَ رَمْفَعَ لِيَجْمَعَ ضَبْطًا مِنَ اللَّهِ Alla ihim gott قل حياة الدنيا O. Och... どうめい One ولا قد جاء. فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ in I'm Honorar du det, Inna rabfaka huwa a'allamu fiman tolna ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَكَ بُعْدٌ What saying